وَيِرِّ ا ل م َ غ ْ ض ُ و ب ِ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِينَ وَجَاءَ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم تولوا و أ ع ن ه م تفيض من الدم حزنا أ لا يجدوا ما ي ن ف ق و ن إنما السبين على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأي ك و ن و ا مع ا ل خ و ا ِ ف رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.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 ساحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس و م ْ و ا ه م جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ف َ إ ِ ن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ ك ُ ف ْ ر َ ه و َ ن ِ ف َ ا ق َ ه وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة م ر ُ و ا على النفاق لا تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملوا صالحا وأخر سيئا ع س ى الله أية بعليم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تظهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم و ا أن الله هو يقبل التوبة عن ع ب ا د ه ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرالله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى ع ا ِ م ِ الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفر وتفريقا بين المؤمنين و إ ر ص ا د ا و إ ر ص ا د ا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولايحلفن إن أرادنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا ت ق ُ م فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تبو م فيه فيه رجال يحبن و أيت َ ه ر والله يحب المطهرين، فمن أسس بنياهه على تقوى من الله و ر ض و ا ن خير، أم من أسس بنياهه على شفا جرف، أم من أسس بنياهه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. والله لا ي ه د ي القوم الظالمين لا يزال بنيا لهم الذي بنو ربة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و ُ س ه م وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ف َ س ْ ت َ ب ْ ش ِ ر ُ و ا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمُ ا بِهِ وَذَابِكَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ا ل ت َ ا ئ ِ ب ُ و ن َ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ ا ل ْ أ م ِ ر ُ و ن َ بِالْمَعْرُوفِ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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ل ل م ش ر ك ي ن ولو كانوا أقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية فلما تبين له أنه عدول لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه ا ح ح ل ي م وما كان الله ل ي ض ل ّ قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما ي ت ُ و ن إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت إ ن ا ل ل َّ ه ل َ ه م ل ك ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض ي ُ ح ي ي و َ ي م ي ت ُ وَمَا ل َ ك ُ م ن د ُ و ن اللَّهِ م ن و َ ل ي وَلَا ن َ ص ي ر ل َ ق َ د تَابَ اللَّهُ عَلَى ا ل ن َّ ب ِ ي و َ ا ل م ُ ه ا ج ِ ر ي ن َ و َ ا ل ْ أ ن ص َ ا ر ا ل ذ ي ن َ اتَّبَعُوا ف ي س َ ا ع ة ِ ا ل ْ ع ُ س ر ة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم و ض ا ق عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا.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 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا م خ ن َ ة في سبيل الله ولا يطعون. ولا يطعون م و ط ئ ي يغيض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ب عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبرة ولا يقطعون واديا إلا قتبل ه م ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ل ي ن ف ر و ك فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين و ل ي ن ِ ر و ا قومهم و ل ي ن ِ ر و ا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون.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 وَإِذَا مَا أُزِلَتْ ن سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ع َ ل َ ي ْ م ا عَنِ ت ُّ م ْ عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإنتو ل و ا ف ق ل ح س ب ي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر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 ل ل ّ ه ا ل ْ ل َ ا م ُ ر َ ت ِ ل ْ ك َ آياتُ الْكِتابِ الْحَكيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ ع َ ج ب ا أَنْ أ و ح ي ن ا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أ َ ذ ِ ا ل ن َّ ا س وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحم مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما ميشفيا إلا من بعد إبنه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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء أو والقمر نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ي ف س ُ الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وضمأنا بها ورضوا بالحياة الدنيا وضمأنا بها والذينهم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم ا ربا م كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم ا أن الحمد لله رب العالمين ولو ي ع ج ل الله للناس الشر استعجلهم ا بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقانا ء في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن َ ا ل ظ ُ ر ُّ دَعَانَ لِجَمْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْهُ مَرْ ف َ ل ََّ ا كَشَفْنَا ع َْ ه ُ ضُرْهُ مَرْ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرٍّ مَسَهُ كَذَلِكَ زُوِينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ و َ ج َ ا َ ت ْ م ر ُ س ُ ل ُ ه ُ ب ِ ا ل ب َ ي ِ ن ا ت ِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثم جعل ا ك م خ ل ا ئ ا ففي الأرض من بعدهم ن و ظ ض ركيف تعملون وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقائنا قال الذين لا يرجون لقائنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدل َ ه من ت ل ق ا ء ي نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذابي ه و م عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدركم به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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أ ُ ل َ ا ء ِ ف ُ ف َ ع َ ا ؤ ُ ن َ ا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانًا َ و َ ت َ ع َ ا ل َ ى عَمَّا يُشْرِكُونَ وما كان الناس إلا أمّة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من الرّب ك ل َ قضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه و َ ق ُ ل ْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً م ِ ن بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَوْمَكْرٌ فِي آيَاتِنَا وَلِلَّهِ أَسْرَعُ مَكْرًا إن ر س ُ ل ن ا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك و ج ر ي ن َ بهم بريحا طيبة. وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هريح عاصف وجاءهم جاءت هريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا. و َ ظ َ ن ُّ و ا أ ن ه ُ م أ ُ ح ي ط َ بِهِمْ دَعَوُ ا ل ل َّ ه م ُ خ ْ ل ِ ص ي ن َ ل َ ه ا ل د ّ ي ن َ ل َ ئ ِ ن أ َ ن ج َ ي ت َ ن َ ا ل َِ ن أ َ ن ج َ ي ت َ ن َ ا م ِ ن ه ذ ي ل َ ن َ ك ُ و ن َ ن ّ مِنَ ا ل ش َّ ا ك ر ي ن فَلَمَّا أ َ ن ج َ ا ه ُ م إ ذ ا ه ُ م ي ب غ و ن َ فِي ا ل أ ر ض ِ ب ِ غ َ ي ر ا ل ح َ ق ّ يا أيها الناس إن َ ا ب غيكم على أ ب ُ س ك م م ت َ الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما م ث َ ل الحياةِ ا ل د ُّ ن ْ ي ا كَمَا إ ن أ ن ز َ ل ن ا ه ُ م ِ ن ا ل س َّ م َ ا ء ف ت َ ل َ ط ب ه ن َ ب ا ت ا ل أ ر ض ف َ أ َْ ت ل َ ط َ ب ه ن َ ب َ ا ت ا ل أ ر ض ِ م ِ م ا ي َ أ ك ُ ل النَّاسُ و ا ل أ َ ن ع ا م حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ا ل أ ر ض ُ ز ُ خ ر ف َ ه ا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ل ي ل ا أونها رم فجعلناها حصيدا كألم ت غ ن َ بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون